Maestro, maestro, jueve, jueve, jueve, jueve, jueve. Calum a la di, لسان الناس هذا ماشي ذا القاضي عديني ازدادو كيف حالو اولادي بغاو لساني كادو خساره لساني ماضي لي بعني بعته في الداله بلا شطاره عيني في الربح ما باغي شي الخساره سوال دكاره بستن الداره ماشي راجل بينه بفجك الاماره عرفيني كيفاش كانهدار كانجيب اللاصق وخا كانغبار بيني و بيني كان الف سطار بيني و بين العاقه غير شبر قاعد ما كيف ما كنت كانت منه طاغي بيطالي في بلاد يد لا كنت في حالي تحتك الجنه ولا يتكون في حالي قاعد كل ما يكتروا العاديا نلسانيك حياتي عمرا ما شكلي ما كتغطي بردا ليكي سلشي حاجة غيدي صرف وغدا ندقو عليا في الببرا هفوجهم غادي سده شعلت وخليتها تبرد كل ما نشبت كنزيد نبعاد بغوني عباد طلعت حقاد في بلاد الحسد بوحدي أستاد سولني مالي راح ياتي اللي ماله تبعت هبالي وخليت الكو فكرت نسالي عجبتني لبساله لا فكرتي حالي غنشد استقاله ساني اللي بس السلك يقول فوت قلبي سديت وخبعت الساروت عقلي خدرتو وفكرني في الموت حجري قطعت راه ماشي مكبوت وقتي كالتال وضحكت تقاضى العنديه نكترو ول ثاني يمضح الرجله اللي في حالك كتجيها العاده وانا اللي في حالي عمره وأنا اللي في حالي عمرو عمرو يتادى